قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلام يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض سور القرآن الكريم ما هي صفات الرسل التي تحدث عنها علماء التوحيد هل تضر العبادة أو تنفع الله عز وجل على أي المبادئ سارهود عليه السلام ما هي الناصر التي وردت بالآيات إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون قال له من أشهد الله واشهد أنتم معي أني بريء مما تشركون أصناع اللي بتزعم إنها عطرتني بسوء وهي لا تملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وهي كما قال القرآن إن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ما, ما ما تقدر على شيء فأنا يقول شهد الله واشهدوا معي أني بريء مما تشركون من دونه من كل هذه الآلهة المزعومة والأرباب المدعاء أنا بريء منها ومن عبادتها وممن يعبدونها كما قال إبراهيب إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا موت يقول اعملوا اللي في في مقداركم اللي فخيلكم رك ركبوا أعملوا كل ما تقدرون عليه من مق وكيد وإذا كيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تمهلون لا تتأخروا ابداء فيتحدى لأن معه قوة أعظم من قوتهم قدرة لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء من كان معه مثل هذه القوة لا يبالي بأحد قوة الله عز وجل هذه هي التي أعطت المؤمنين هذه القدرة الفائقة قوة التوكل على الله كل الأنبياء توكلوا على الله سيدنا شعيب يقول على الله توكلنا حينما هدده قوم على تقتل تدخلوننا في ملتنا لا تعودن في من لنخرد النكش عاب والذين معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا قل ولو كنا كارهين بس عنا دخلنا من بدكم بالقوة الجبرية قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسعى ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيدنا نوح قل على الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم وكل الأنبياء قال وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنا صبرنا على ما آذيتمونا وعند الله فليتوكل المتوكلون على هذا الطريق صار هود عليه السلام وقال إني توكلت على الله ربّي وربّكم اعتصمت بحبل الله لجأت إلى الحصن الحصين وإلى الركن المكين إني تركلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها الأخذ بالناصية كناية عن التمكن يعني من... الذي يتمكن من الإنسان ويملك تصريفه يميناً أو شمالاً ويذهب به هنا أو هناك أو يقعده أو يقيمه هو الله ما من دابة ومن ضمن الدواب الإنسان ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يصف الله سبحانه وتعالى بأنه على صراط مستقيم مش صراط أعود مش بيكيل بكيلين ولا بثلاثة ولا هو الحق ويقضي بالحق ويقول الحق ويهدي السبيل فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم أنا عملت إلا علي أديت أمانتي وبلغت رسالتي وكل الرسل لابد أن يبلغوا الرسالة حتى إن علماء التوحيد يقولون هناك أربع صفات للرسل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة كل رسول لازم يبلغ ما, أرسل ما أنزل إليه وما أوحي إليه وقد قال الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وذلك بلغ النبي الرسالة كل الرسالة حتى الآيات اللي بتلومه وتعتبه عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك وتخشى الناس والله أحقه أن تخشاه عبث وتولى أنجاوه وما يدريك لعلوه كل هذه لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لو كان محمد محمد كاتما شيئا مما أنزل إليه من ربه لكتم هذه الآيات اللي بتعتبوا عتابا شديدا فالرسل بل لو قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم إذا ظللتم على هذا سيذهب الله بكم ويأتي بغيركم كما قال عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هذا ليس بشيء يعني يعجز الله عن لا الله قادر إني يذهب أولا الأخوام ويجيب أقوام غيرهم وما ذلك على الله بعزيز وقالوا يستخلفوا ربي قوما غيركم أفضل منكم قطعا ولا تضرونه شيئا لأن العباد لا يمكن أن يضروا رب العباد الله لا ينفعه أحد ولا يضره أحد لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين في الحديث القدسي الشهير حديث أبي في صحيح مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفدر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا قال ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ يحفظ كل شيء بعلمه وبقدرته وبإحاطته بهذا الكون نربي بكل شيء محيط وكان الله بكل شيء محيط وكان الله على كل شيء قدير فربنا هو الحفيظ هذا الاسم يعني إن ربي على كل شيء حفير فلما جاء أمرنا أمر الله بإهلاك القوم جاء أمرنا نجينا هودا والذين معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ نجيناه من عذاب الدنيا ومن عذاب غليظ العذاب الآخرة يعني استفادوا دنيا وأخرى بإيمانهم أما الذين كفروا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد هذا شأن عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله كذبوا رسله هم رسول واحد اللي هو سيدنا هود هو كيف قال عصى لأن من كذب رسولا واحدا أو عصى رسولا واحدا فكأنما عصى الرسول جميعا ولذلك يقول كذبت عاد المرسلين كذبت قوم نوح المرسلين هم كذبوا رسول واحد إنما من كذب رسولاً واحد لأن دعوتهم واحدة ورسالتهم واحدة فليكذب واحد كأنما كذب الجميع ولذلك إيمان الحق أن تؤمن بكل رسول من رسل الله عز وجل تلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد المشكلة هي اتباع الجبافرة اتباع السادة والكبراء إنهم جعلوا من أنفسهم أذنابا وجعل هؤلاء سادتهم يمشون وراءهم فكانت النتيجة أن أردوهم وأه كانوا سببا في هلاكهم وهكذا من فقد استقلاله استقلال إردته واستقلال فكره ومش وراء أباؤه أو وراء ساداته وكبراءه كانت النتيجة ما وصل إليه قوم هود ومن قبلهم قوم نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة اتبعوا المطرفين والكبراء والأغنياء فانتهوا إلى الهلاك وهكذا هلك قوم نوح قوم هود كما هلك قوم نوح من قبل هلكوا في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا هلكوا بريح صرصر عاتية سخرها علينا سبع ليال وثمانية أيام حسومة وفي الآخرة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنى وفي الآخرة فهم باءوا بهلاك الدنيا وبلعنة الآخرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من أهل القرآن أهل الله أهل القرآن ومن حزب الله حزب الإيمان ومن جند الله جند الرحمن إنه سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يتضح من خلال الصياق القرآني أن الله عز وجل لا تضره عبادة الناس ولا تنفعه معصية العاصين وقادر على استخلاف أقوام غيرهم كما يتضح أن علماء التوحيد وضعوا أربع صفات مشتركة بين الرسل وهي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة وسعر هود عليه السلام على مبدأ التوكل على الله عز وجل وبرأ نفسه مما يعبدون لأنه بلغ وعمل ما عليه وأدى الرسالة نرجو أن نكون قد قدمنا لكم ما فيه الفائدة من خلال التنقل بين رحاب آيات متفرقة من القرآن الكريم والحمد لله رب العالمين